إسبيل إلهنا نمشي ننتغي رفع اللواء هل يعود هل يعيد الدين مجده وليعود من الدماء والترب من الدماء عزمنا عزم الأبا لا نبالي بالطغاه نكره الظلم ونذ با ان نكون ناجوبنا من الدماء ولترى من الدماء يسبي الا لله ليعد هيعيد دين مجده وليعد ليبني عزّه والتراب منا الدماء والتراب منا <تصفيق> نحن للإسلام حصن نحن جند اوفياء في طريق النور نمشي نقتدي ب انبيا ولترق من الدمام ولترق من الدمام في سبيل الله نم نم نبتغي رفع اللواء وليعد فليعد للدين دمانا يوم بادر في دمانا وبحي الطين علانا وعلى اليرموك نشدو نحن لبيني فدا ولترق من الدماء ولترق من الدماء يسبي تغيير افعلوا وليعد وليعيد الدين مجده وليعد للدين عز